إليهم ركبنا شبابا رجالا وجئنا سيولا تهد الجبالا ملأنا البطاحا رجالا وخيلا ملأنا سهولا ملأنا التلالا برعب المواضي باثرنا ذيولا بسكين أولي جززنا القزال انتى القوم الك صارعا جليفا ومن فغر بالرعد ما تنديالا ما تنديالا غانم السرايا سلاحا ومالا ونلنا الاماني ونلنا المحالا دعونا القطيع الأسود الاسود فوالخزايا وفر الخدالا فكيف تلاقي رجالا اباتا الى الله قام وهب انتالا فكيف تلاقي رجالا اباتا الى الله قام وهب انتالا وهب انتالا تلقى تلقى ضيعالي وهولين تلظه لهظه بنار اشتعالا رجالي الى الله